أيها الإخوة المؤمنون نواصل الحديث عن هدايات سورة الفاتحة تلك السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها على الإطلاق وهي سورة مليئة بالعظات البالغة والدروس النافعة والحكم المؤثرة التي يحتاج إليها العبد وتمس إليها حاجته في أوقاته كلها لأن فيها صلاح دينه ودنياه وسعادته في الدنيا والآخرة وتمام نعمة الله تبارك وتعالى عليه ولهذا كان حريا بكل مؤمن أن يزداد اهتماما وعناية بهذه السورة من حيث قراءتها وتدبر آياتها وتحقيق غاياتها ومقاصدها فمن دروس هذه السورة ومن هداياتها المباركة تقرير الإيمان باليوم الآخر تقرير الإيمان باليوم الآخر ذلك اليوم العظيم الذي يقف الناس فيه بين يدي رب العالمين جل وعلا ليجازي عز وجل الناس على ما قدموا من, من أعمال في هذه الحياة ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن فسورة الفاتحة تقرر الإيمان باليوم الآخر وترسخ هذه العقيدة في قلوب المؤمنين من خلال تكرارهم لهذه السورة وإعادتها مرات وكرات في لياليهم وأيامهم مما يرسخ في القلوب ويمكن في النفوس الإيمان باليوم الآخر يوم الدين يوم الجزاء والحساب والعقاب والوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى ففي هذه السورة يقول جل جل وعز عن نفسه مالك يوم الدين مالك يوم الدين فوجل وعلا مالك يوم الدين ويوم الدين هو يوم الحساب والعقاب سمي بهذا الاسم لأن الناس يدانون فيه بأعمالهم ويجزون فيه على ما قدموا في هذه الحياة والله جل وعلا هو الديان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة عندما يحشر الناس يقول انا الملك انا الديان فالديان هو الله اي المجازي والمحاسب مجازي الناس على اعمالهم وعلى ما قدموه في هذه الحياة فالسورة قررت هذا الاصل العظيم في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين كما أنها تضمنت هذا المعنى في مواضع منها فإن من تمام حمد الله جل وعلا الذي صدرت به هذه السورة أن يبعث العباد ويجازيهم ويثيب مطيعهم أعظم الثواب وأفضل الجزاء ولهذا أهل الجنة إذا من الله عليهم يوم القيامة بدخولها يستهلون دخولها بحمد الله الحمد لله الذي هدانا لهذا يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنهدان الله فمن عليهم في حياتهم الدنيا بطاعة الله وهداهم للإيمان ومن عليهم يوم القيامة بدخول جنته وليل رضاه وتحصيل ثوابه جل وعلا الذي أعده لأهل الإيمان ولعباده المتقين فإذا دخلوا قالوا الحمد لله الذي هدان لهذا الذي هدان لهذا أي لو هدايته تبارك وتعالى لنا لما تحقق لنا هذا النعيم ولما نلنا هذا الإنعام وهذا الفضل وهذا الإكرام فومحظ فضل الله ومنته جل وعلا وهو المان عز وجل على من شاء من عباده عز وجل كما ان قوله في السورة رب العالمين فيه تقرير لهذا الاصل العظيم لان رب العالمين هو المتصرف في هذا الكون المدبر له جل وعلا ومن جملة تدبيره لهذا الكون وتصرفه فيه سبحانه أنه أعدى لمن أطاعه عظيم الثواب وجميل المآب وأعدى لمن عصاه عقابه الشديد ولهذا أعقب ذلك بقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فمطيع الله جل وعلا نائل رحمة الله وثوابه والعاصي نائل سخط الله تبارك وتعالى وعقابه والناس قسمان مطيع وعاصي الناس فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير والله جل وعلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومن رحمته جل وعلا شرح صدور عباده المؤمنين وهدايتهم للايمان وانعامه عليهم باعظم النعم وأتمها واكملها وكذلك من دلالات السورة على هذا الاصل قوله تبارك وتعالى في بيان حال اهل الايمان اياك نعبد وياك نستعين من يتأمل هذه الاية العظيمة اياك نعبد ويتأمل في هذا الموضع حكمة الله البالغة جل وعلا أيمكن أن يسوي جل وعلا بين من شأنه في هذه الدنيا إياك نعبد وإياك نستعين وبين من شأنه إما التكذيب أو التولي عن طاعة رب العالمين هل يسوى بين هؤلاء بين من هو في هذه الحياة مخلص لله عابد له مفرد له بالطاعة مقبل على عبادته وحده سبحانه وتعالى دون سواه أي سوى بينه وبين من هو مكذب أو متولي عن طاعة الله تبارك وتعالى هيهات ثم هيهات ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى النار في القرآن الكريم قال لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى كذب الخبر وتولى عن الأمر فلا يصدق الأخبار التي جاءت بها الرسل ولا يمتثل الأوامر التي جاءوا بها فهذا لا يسوى مع أهل الايمان واهل العبادة واهل الطاعة واهل الاستعانة بالله تبارك وتعالى وكذلك القسمة الثلاثية لحال الناس والتي ختمت بها السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر جل وعلا ان اقسام الناس ثلاثة قسم منعم عليهم وهم اهل الايمان واهل صراط الله المستقيم المفضي باهله الى نيل رضا الله تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم وقسم مغضوب عليهم أي غضب الله تبارك وتعالى عليهم وقسم ضالون منحرفون عن السراط السوي والجادة المستقيمة فالناس ثلاثة أقسام قسم منعم عليهم وقسم مغضوب عليهم وقسم ضالون هؤلاء هل يجمعون يوم القيامة في دار واحدة ويكون لهم مكان واحد ويسوى بينهم حاشو الله بل إن المنعم عليهم لهم جنات الله ونعيمه وثوابه والمغضوب عليهم والضالون لهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى ولهذا فرق بين الفريقين فريق الجنة وفريق السعير إذن المؤمن إذا كان متدبرا لهذه السورة العظيمة لا يزال كل يوم مستحضرا لإيمان باليوم الآخر ومستحضرا ليوم الدين يوم الجزاء ويوم الحساب ويوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ومستشعرا انه اذا حافظ على الطاعة وواضب على العبادة فانه سيلقى ثواب الله تبارك وتعالى ورضاه وانه اذا خرج عن صراط الله المستقيم وانحرف عن الجادة السوية فانه سيلقى عقاب الله تبارك وتعالى وليس الامر بالاماني ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز والله تبارك وتعالى عدل ولا يظلم ربك احدا فالمؤمن لا يزال وهو يقرأ هذه السورة يتذكر يوم الدين ويوم الجزاء والحساب وهذا اليوم العظيم يوم الدين الذي جاءت جاء ذكره في سورة الفاتحة له اسماء كثيرة جاءت في القرآن الكريم وتعدد الاسماء يدل على تنوع الصفات فيوم الدين له اسماء كثيرة لانا لأن له أوصافا عديدة ولهذا جاء من أسمائي في القرآن يوم التغاب والصاخة والقارعة والطامة والغاشية واليوم الآخر والساعة أسماء كثيرة جاءت لهذا اليوم بحسب الأوصاف التي تتعلق به ومن جملة هذه الأسماء هذا الاسم الذي ذكر في سورة الفاتحة يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب ولا بد أن يكون إيمان المؤمن بيوم الدين ويوم الجزاء والحساب لابد أن يكون إيمانا جازما اي لا شك فيه ولا ريب ومن شك في يوم الدين كفر من شك في يوم الدين كفر فلابد من الايمان بيوم الدين دون شك او ريب انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي ايقنوا ولم يسكوا فلابد من ايمان جازم وتصديق وثقة واعتقاد بان هناك يوم, يوم دين يوم جزاء وحساب يوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى والمؤمن كلما مضى في هذه الحياة وخطى فيها خطوات فإن كل خطوة يخطوها تدنيه من اليوم الآخر وتبعده من الدنيا كما قال من قال والمرء يفرح بالأيام يطلبها وكل يوم مضى يدني من الأجل يدني من الأجل أي من لقاء الله والوقوف بين يدي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 ولاحظ قوله غدا حساب ولا عمل لان غدا هو يوم, يوم الدين اي يوم الحساب لا مجال للاعمال في يوم الدين وانما مجال الاعمال ووقتها هو هذه الحياة فرصة الانسان للعمل هي هذه الحياة اما يوم القيامة لا مجال للعمل ولاحظ مدة اقامتك في هذه الحياة مقارنا ذلك بمدة او اوقات يوم القيامة انت كم تعيش في هذه الحياة يقول عليه الصلاة والسلام اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وكثير من الناس قد لا يبلغ الستين بل كثير من الناس قد ينتهي اجله في شبابه ومنهم من يتجاوز الستين او يتجاوز السبعين لكن في الجملة اعمار الامة بين الستين بين الستين والسبعين هذه مدة الاقامة في هذه الحياة الدنيا خمسة عشرة سنة منها هذه قبل التكليف وأيضا تحذف منها ثلثها كاملا هذا نوم إذا كان عمرك ستين سنة فأنت نائم في حياتك عشرين سنة لأنك تنام في كل يوم وليلة ثماني ساعات تقريبا وهذا النوم المعتدل فإذا كنت تنام ثمان ساعات فإن عمرك إذا كان ستين سنة فعشرين سنة في نوم ذهبت من هذا العمر ولكنك لا تشعر بهذا النوم الذي مضى في عمرك لأنه مفرق في الأيام وإلا من عمره ستين سنة أو سبعين سنة نام عشرين سنة نام عشرين سنة وهذه المدة التي نامها مرفوع عنه فيها التكليف مرفوع عنه فيها التكليف فما الذي صفى لك من حياتك اذا اخذت منها خمسة عشرة سنة قبل التكليف وعشرون سنة او تزيد او تنقص نائم يصفي لك ثلاثين او خمسة وثلاثين سنة لكن اذا وقف الناس يوم القيامة في عرصات يوم القيامة قبل بدء الحساب عندما تدنوا الشمس من الخلائق وتكون منهم قدر ميل ويعرق الناس ويتفاوتون في العرق كم يقفون في ذلك الموقف في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما المقارنة بين مدة بقاء الإنسان في هذه الحياة وبين خمسين ألف سنة يقفها على أرض لا, ب... لا بناء فيها ولا شجر ولا زرع ولا غير ذلك والشمس دنت من الخلائق ويعرقون ويتفاوتون في العرق وطائفة وطائفة منهم اظلهم الله في ظلة في ذلك اليوم يوم لا ظلة الا ظله ثم بعد ذلك يجيء الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد والقضاء بينهم لانهم اذا طالت مدة قيامهم ووقوفهم حفاتا عراة غرلا بهما يذهبون الى الانبياء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله في ان يبدأ بالحساب فياتون الى ادم فيعتذر وياتون الى نوح فيعتذر وياتون الى ابراهيم فيعتذر ويأتون إلى موسى فيعتذر ويأتون إلى عيسى فيعتذر وكل واحد منهم يحيلهم إلى الآخر ويحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب عليه الصلاة والسلام ويخر لله ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها ثم يقول الله ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تبارك وتعالى في القرآن عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يغبطه عليه الاولون والاخرون ويغبطه عليه النبيون والمرسلون فيشفع للناس عند الله في ان يبدأ حسابهم وحينئذ يجيء الرب كما قال الله في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يدرك حينئذ أن الحياة الحقيقية هي تلك الحياة الآخرة أما هذه الحياة فهي حياة فانية قال وجاء ربك والملك صفا صفا اي الملك صفوف من وراء صفوف محيطة بالخلائق محيطة بالخلائق ويجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم اي ان جهنم يؤتى بها تجر الى ارض المحشر وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ اي يوم القيامة ولها سبعون الف زمام ومع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها يؤتى بها تجر تجرها الملائكة والملائكة الذين كلفوا بجر جهنم الى ارض المحشر يومئذ عددهم سبعون الف في سبعين الف لان جهنم لها سبعون زمام ومع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها تاتي ولها تغيض وزفير تغيض على اهلها وتزفر وممتلئ غيظا على اهلها نسأل الله جل وعلا ان ينجينا وإياكم من النار ثم ينصب صراط على متن هذه النار وقد جاء في بعض الاحاديث انه ادق من السع ويؤمر الخلائق بالمرور عليه فيمرون مرورا متفاوتا على قدر اعمالهم على قدر اعمالهم يقول عليه الصلاة والسلام فمنهم من يمر كالبرق من فوق السراط ومنهم من يمر كالريح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 يوم القيامة على رأسه ويؤتى به يمشي على رأسه يمشي على رأسه إلى أن يدخل النار على أم رأسه قال العلماء لأنه في هذه الدنيا نكس الإيمان ونكس الدين فيجاز من جنس, من جنس عمله فيؤتى منك به منكسا يحشرون على وزوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وقد جاء في حديث صحيح ان بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه كيف يمشي على وجهه يعني كيف يستطيع انسان يمشي على وجهه السؤال استفهام وليس السؤال است... اعتراف قالوا كيف يمشي على وجهه قال صلى الله عليه وسلم أليس عليذا... الذي جعله يمشي على قدميه في الدنيا قادر على أن يجعله يمشي على وجهه يوم القيامة بلا وعزة ربنا الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء والياذ يؤتى بالكافر يمشي على وجهه الى ان يقع في نار جهنم ويبقى فيها ابد الابات ثم الناس من حيث دخول من حيث دخول النار او النجات منها ودخول الجنة ينقسمون الى ثلاثة اقسام قسم يدخلون النار ويخلدون فيها ويبقون فيها أبد الآبات لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وهذه العقوبة هي لكل كافر ومشرك وملحد حكم هؤلاء دخول النار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 ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فدوقوا فما للظالمين من نصير والقسم الثاني يدخل الجنة دخولا اوليا اي بدون حساب ولا عقاب يدخل الجنة مباشرة ولا يناله شيء من العذاب وهؤلاء هم المقتصدون والسابقون بالخيرات لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها أي الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات لكن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون جنات عدن بدون حساب ولا عقاب دخولا اوليا والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو الذي زاد بفعل المستحبات والبعد عن المكرهات والمنافسة في فعل الخيرات فهؤلاء يدخلون دخول اوليا اما الظالم لنفسه فهو القسم الثالث من هذه الاخسام وهو عرضة للعقاب والحساب واذا عذبه الله تبارك وتعالى في نار جهنم يوم القيامة فانه عز وجل لا يخلده فيها لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك أما أصحاب الكبائر إذا دخلوا النار يوم القيامة بذنوبهم وكبائرهم التي هي دون الكفر بالله تبارك وتعالى فإنهم يبقون فيها ليطهروا ويمحصوا ويكونون بعد ذلك مؤهلين لدخول الجنة والجنة دار الطيب المحض اي الطيب الخالص وهي للطيبين ولهذا تقول الملائكة طيبتم فادخلوها خالدين فهي دار الطيب المحض فاذا كان العبد عنده طيب وفيه خبث اذا كان عنده طيب وفيه خبث فانا الخبث الذي فيه يطهر منه أولا ويمحص وينقى ثم بعد ذلك يكون دخوله الجنة بعد التنقية والتمحيص ولهذا عصات الموحدين دخولهم للنار دخول تمحيص وتطهير والكفار دخولهم للنار دخول تعذيب وتخليد وتأبيد يؤبدون ويخلدون في نار، جهنم. فهذه اقسام الناس يوم القيامة قسم يدخل النار ويخلد فيها وقسم يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب وقسم يدخل الجنة ولكن بعد ان يمحص وبعد ان يطهر وبعد ان ينقى من درن ذنوبه ومعاصيه وكبائره التي اقترفها في هذه الحياة ثم اذا تكامل اهل الجنة دخولا الجنة وتكامل اهل النار دخولا النار اذا تكاملوا دخولا جاء في الحديث الصحيح انه يؤتى يوم القيامة بكبش ام لح يؤتى بكبش وينادى اهل الجنة يا اهل الجنة فيطلعون ويناد أهل النار فيطلعون أهل الجنة يستبشرون بمزيد نعيم ومزيد فضل وأهل النار قد يؤملون نجاة وخروجا فيؤتى بكبش بين الجنة والنار يطلع عليه أهل الجنة وأهل النار ويقال لهم هذا الموت ويذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيبقى أهل النار خالدين فيها أبد الآباد ويبقى أهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد والكتاب والسنة جاء فيهما التفصيل والبيان والإيضاح لما يكون في يوم الدين يوم الجزاء والحساب جاء فيهم البيان الشافي والإضاح الكافي لما يكون في ذلك اليوم العظيم من مجازات ومحاسبة ومعاقبة وانقسام الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ولهذا كان من أصول, العظيم من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة الإيمان باليوم الآخر ومن لا يؤمن باليوم الآخر فهو كافر بالله لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا هو جزء من الإيمان ولهذا جاء ذكره في نصوص كثيرة مع أصول الإيمان كقوله تبارك وتعالى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 وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فذكر هذه الأصول الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر في قوله وإليك المصير أي المرجع والمآب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 او اصل من اوصول الايمان واوصول الايمان هي قواعد للدين لا قيام للدين إلا, الا عليها ولهذا لما جاء جبريل في الحديث المشهور الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اخبرني عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فعد صلوات الله وسلامه عليه الإيمان باليوم الآخر من جملة أصول الإيمان فهو أصل عظيم وأساس متين بد من الإيمان به ولا إيمان لمن لم يؤمن به ولا إيمان لمن لم يؤمن به والمؤمن ويقرأ كتاب الله عز وجل لا يزداد في هذا الأمر إلا رسوخ إيمان لأن الآيات البينات والدلائل الواضحات على هذا اليوم وعلى الوقوف بين يدي الله والرجوع إليك كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد يمر عليك في القرآن آيات كثيرة وأن إلى ربك وإليك المصير إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ولا في هذا المعنى كثيرا تهديك وتدلك إلى رزوعك إلى الله وإيابك إليه ومصيرك إليه وانتهاؤك إليه وأنك ستقف بين يديه وأنه سيحاسبك تبارك وتعالى فلا, فلا يزال المؤمن بقراءته للقرآن يزداد رسوخا وإيمانا بهذا اليوم ولهذا قال العلماء الإيمان باليوم الآخر على درجتين يعني إيمان الناس باليوم الآخر على درجتين الدرجة الأولى وهي التي يفترض أن تكون موجودة في كل مسلم ومن لم تكن موجودة فيه فهو كافر ليس من أهل هذا الدين وهي الإيمان الجازم الإيمان الجازم أن يكون مصدقا ومؤمدا ومعتقدا بأن هناك يوم حساب ويوم عقاب ويوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يجازي فيه عز وجل الناس بأعمالهم وبما قدموا في هذه الحياة فهذا يقال عنها الإيمان الجازم ومعنى الجازم أي الذي لا يخالطه شك ولا يداخله ريب وقد مر معنا قول الله تبارك وتعالى ثم لم يرتابوا أي إيمان لا ريب فيه ولا شك فيه وإذا وجد شك, إذا وجد شك في الإيمان باليوم الآخر او باي اصل من اوصول الايمان انتفى الايمان ولم يبقى مع وجود الشك فاذا هذا قدر يفترض ان يكون موجودا في كل مسلم الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب بان هناك بعث وان هناك جزاء وان هناك حساب وان هناك وقوفا بين يدي الله تبارك وتعالى والدرجة الثانية للإيمان باليوم الآخر الإيمان الراسخ الإيمان الراسخ وهذه أعلى من الإيمان الجازم يعني فوق الجزم بالإيمان رسوخ في الإيمان ورسوخ الإيمان يعني استحضار العبد لهذا اليوم وشفقته وشفقته استحضاره للقاء الله تبارك وتعالى ولقوف بين يدي الله وباله منشغل في الاستعداد والتهيء لهذا اليوم ولهذا يحظى اهل هذا الرسوخ بمقام عظيم ومنزلة الرفيعة عندما يلقون الله تبارك وتعالى انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة ماذا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي ومعنى ظننت أي اعتقدت اعتقدت في حياتي الدنيا أني سألقى الحساب هذا الاعتقاد في هذه الحياة الدنيا كم يثمر من الثمرات العاجلة في الدنيا والآجلة يوم القيامة من يعتقد ويظن انه سيحاسب ويتمكن هذا الايمان من قلبه ويستحضر هذا الايمان كم له من الاثر ولهذا الاستحضار مهم وقد ثبت في الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع جنبه على فراشه لينام قال عليه الصلاة والسلام اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك كلما اوى الى فراشه صلى الله عليه وسلم يستحضر الحساب والبعث والقيام بين يدي الله اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك فاليمان الراصخ يكون معه الاستحضار الاستحضار للبعث للجزاء للحساب للرجوع للاياب إلى الله تبارك وتعالى للارتحال من هذه الحياة الدنيا والانتقال منها وأن العبد سيقف بين يدي الله سل وعلا يستحضر ذلك فهذه درجة عالية هذه الدرجة العالية والرسوخ رسوخ الإيمان باليوم الآخر تأتي بماذا بماذا تأتي بقراءة القرآن وقراءة الحديث وتدبر الآيات والنصوص التي فيها بيان هذا الأمر أهل العلم صنفوا مصنفات كثيرة صنفوا مصنفات كثيرة في الإيمان باليوم الآخر بل بعض العلماء كتبوا مصنفات في النار تجد كتاب اسمه النار أو كتاب اسمه الجنة أو أهوال يوم القيامة أو مثلا في بعض التفاصيل التي يوم القيامة الميزان الصراط او نحو ذلك هذه الكتب ماذا اراد بها اهل العلم ما أراد, ما اراد اهل العلم بتأليف امثال هذه الكتب هل ارادوا منها ايجاد او هل ارادوا منها الدلالة على الايمان الجازم او على الايمان الراسخ من يخاطب بهذه الكتب المسلمين يعرفون ان هناك جنة وان هناك نار وان هناك حساب وان هناك عقاب لكن هذه الكتب من اجل ان يقرأها المؤمن فيرسخ ايمانه ويقوى ويتمكن ويعرف التفاصيل التي ستكون في ذلك اليوم فيزداد تعلقا واقبالا برحمة الله وفضله ونعمته ويزداد ايضا شفقة وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى ومقته وسخطه فالإيمان الراسخ لا يأتي إلا بماذا إلا بمثل هذه الكراءة ومما يعين بالتدبر مع التدبر على رسوخ الإيمان هذه الصورة التي أمر الناس بكراءتها مرات وكرات فإذا كنت تقرأ متدبرا كل يوم مرات وكرات مالك يوم الدين فهذا يدعوك إلى ماذا يدعوك إلى الاستحضار المتكرر والمستديم معك في أيامك ولا يليك بأن هناك يوم دين يوم جزاء يوم حساب يوم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يجازي فيه المسيء بما عمل ويجازي فيه المحسنة بإحسانة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فيأخذ الإنسان بالاستعداد ومحاسبة النفس قبل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوها قبل أن توزنوا أنت زن نفسك في هذه الحياة الدنيا وحاسبها في هذه الحياة الدنيا قبل أن توزن وتحاسب عندما تلقى الله جل وعلا وعندما توضع الموازين القصد يوم القيامة فإذن الإيمان باليوم الآخر على درجتين درجة الإيمان الجازم وهذه يفترض أن تكون موجودة في كل مسلم ودرجة الإيمان الراسخة الإيمان المتمكن الذي يعمر القلب وهذا بإذن الله تبارك وتعالى يسوق إلى كل خير لاحظ هنا تجد تجد في نصوص كثيرة في القرآن والسنة يذكر جل وعلا عملا صالحا يرضى او امرا ينهى عباده عنه ويذكر قبل ذلك الايمان بالله وباليوم الاخر وهكذا ايضا يأتي في السنة احاديث عديدة تذكر أوامر ونواهي مقرونة بالإيمان بالله واليوم الآخر كقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة من كان يؤمن بالله ,واليوم الآخر فلا يؤذي جارة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ,فليقل خيرا او ليصدد لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أنت تسافر مع غير ذي محرم أحاديث في هذا المعنى كثيرة يذكر فيها الإيمان بالله مقرونا بالإيمان باليوم الآخر لماذا لأن هنا في دعوة للاستحضار دعوة لاستحضار الذهن استحضار الذهن للإيمان بالله واستحضاره للإيمان باليوم الآخر الاستحضار استحضار الإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل جل وعلا واستحبار الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء على العمل ولهذا ينبغى أن يكون هذا الاستحبار دائما إذا, إذا, إذا أراد الإنسان الطاعة يأتي بها إيمانا بالله واليوم الآخر إذا كف عن المعصية يكف عنها إيمانا بالله وباليوم الآخر وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى ولهذا لا يزال هذا الإيمان يهدي العبد إلى كل خير ويدله على كل فلاح وكل سعادة في الدنيا والآخرة أما إذا غفل عن هذا الإيمان أو تغافل عنه بدأ الضعف يدخله ويخالطه وبدأ دينه يرق وبدأ إيمانه يضعف فإذن الحاجة ماسة إلى تقوية القلب إيمان القلب بالإيمان بالله وباليوم الآخر وببقية أصول الإيمان قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يتمكن في قلوبكم فأهل الإيمان في الإيمان درجات ليسوا في على درجة واحدة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم ويذكرهم باليوم الآخر كأنهم يرون الجنة والنار رأي العين ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت ليقرأ هذه السورة لأنك إذا قرأت بتدبر كأنك تنظر إلى اليوم الآخر وإلى أهواله إذن الحاجة ماسة إلى ترصيخ الإيمان مع وجود الإيمان أيضا يحتاج العبد إلى ترصيخ الإيمان باليوم الآخر ليقوى إيمانه ويزيد يقينه وتزيد ثقته بالله تبارك وتعالى وليستعد لهذا اليوم العظيم ثم هنا أمر نختم به اليوم الآخر في حق كل واحد منا متى يكون متى يكون قد يكون الواحد منا مستبعدا وقت مجيئه او متوقعا تأخر مجيئه لكن اليوم الآخر في حق كل واحد منا يكون بمفارقة روحه لجسده ولهذا قال العلم من مات ماذا قامت من مات قامت قيامته لأن بمجرد الموت انقطع العمل إذا مات ابن آدم انقطع العمل لا ليس له مجال أن يصلي وليس له مجال يصوم وليس له مجال أن يتصدق وليس له مجال أن يزكي أحد السلف حاسب نفسه يوما حاسب نفسه يوما قال لها يا نفس يا نفس اذا متي من يصلي عنك من يحج عنك من يصوم عنك من كذا من كذا اذا مات انتهى ولهذا من مات قامت قيامته والقبر اول مراحل الاخرة وفي القبر نعيم او عذاب واذا دخل الميت قبرة بدأ اما النعيم او العذاب ولهذا قال العلماء في تعريف اليوم الآخر ما هو قالوا الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت هذا هو الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت بدءا من دخول الإنسان قبره وقد ثبت في الحديث أنه إذا دخل قبره أتاه ملكان السود الوجوه زرق العيون يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير وسمي بهذين الاسمين لأنهما يأتيان في صورة منكرة غير معهودة لا تسر الناظرين ويأتيانه وهو وحده في قبره لا قريب يؤانسه ولا صديق يسليه وليس معه إلا عملا صالحا كان العمل أو طالحا فياتيه ملكاني فيقعدانه ويقولان له من ربك ما دينك من نبيك فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فيثبت الله أهل الإيمان فيقول المؤمن ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه يسميها اهل العلم اصول ثلاثة اصول ثلاثة اول ما يدخل الميت قبره يسأل عنها لا يسأل عن شيء اخر وانما يسأل عن هذه الاصول الثلاثة من ربك؟ ما دينك من نبيك وهذا اختبار وهو اختبار يحتاج للسعداد وتهيؤ فما هو تهيؤنا في هذه الأصول الثلاثة ما هو تهيؤنا في هذه الأصول الثلاثة وبالمناسبة هناك كتاب عظيم صغير الحجم ألف لكل مسلم ومسلمة بعنوان الأصول الثلاثة بعنوان الأصول الثلاثة لشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هذا الكتاب مهم لكل مسلم وانا انصح كل كل واحد من الاخوة ان يقرأ هذا الكتاب لانه رحمه الله جمع فيه الاصول الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك وقد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله المؤمن يقول في قبره ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يثبته الله فيقول هذا القول وأما الظالم فإنه يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها يسمعها من سوى الثقلين من سوى الانس والجن المؤمن ينعم في قبره والكافر يعذب في قبره الله تبارك وتعالى يقول عن ثرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وهشية. ويوم تقوم الساعة ادخلوا اهل فرعون اشد العذاب اهل فرعون صباح ومساء تغرض عليهم النار يومنا هذا عرضت عليهم النار ومساء هذا اليوم تغرض عليهم النار عدوا وعشية الى يوم القيامة. ويوم القيامة يدخلون اشد العذاب ففي القبر عذاب او نعيم في القبر عذاب او نعيم وقد قال عليه الصلاة والسلام إن عذاب القبر حق وقال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من عذاب القبر وجعل التعوذ من عذاب القبر مما تختم به الصلاة اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر وعوذ عذاب جهنم وعوذ بك من فتنة المحيى للممات وعوذ بك من فتنة المسيح الدجال تختم الصلاة بهذا يتعوذ المسلم من عذاب القبر الشاهد أن من مات قامت قيامته وبدأ اليوم الآخر في حقه ودخل في مراحل اليوم الآخر ومتى يموت الإنسان ويفارق هذه الحياة لا يدري قد يكون بعد الساعة أو بعد الساعتين أو يوم أو يومين لا يدري لكل أجل كتاب يقول تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون مستعدا متهيئا لهذا اليوم مستحضرا للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه وأنه مجزي وأنه محاسب وليستحضر دائما أن ربه تبارك وتعالى مالك يوم الدين وأنه سيجازيه ويحاسبه ويعاقبه على ما قدم في هذه الحياة والوزن يوم القيامة بمثاقيل الدر فمن يعمل مثقال دره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرف تعيد ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقنا عذابك, عذابك يوم تبعث عبادك فاللهم انا نسالك الجنه وابق قرب إليها من قول او عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب اليها من قول او عمل وان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين